وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان وهدانا إلى سبيل الرشاد ووفقنا إلى العلم النافع الذي به نرفع الجهل عن أنفسنا ونعلمه للناس هذه مجالس حول نزهة النظر وهذا كما عرفنا شرح على نخبة الفكر الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله وتبارك وتعالى هل في صوت ان شاء الله؟ ربما توقفت في المرة الماضية بحسب ما اذكره عند الكلام حول الحديث الصحيح وانتهيت من الكلام حول خبر الاحد لانني اذكر قد تكلمت حول حجية خبر الاحادي في العقائد والاحكام ورددت على من يدعي ان خبر الاحادي لا يعمل به لا في العقائد ولا الاحكام وهذا قول باطل ورددت على ذلك بتفصيل و هذا من كلام الحافظ رحمه الله لما بيّن أن الحريف الصحيح أصله خبر أحد قال حتى يعني نستذكر ما مضع من كلام ونستفيد مما سيأتي من كلام هو قال وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحاد ويقال لكل منها خبر واحد خبر واحد عرفنا أن هناك أقسام للأحاد بخلاف المتواتر أقسام الأحاد غريب وعزيز ومشهور فقال فقال وكلها سوى الأول آحد أي المتواتر ليس آحدا وإنما هو قسم ليس يأخذ حكم الاحاد في البحث والتحري والنظر ثم قال وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر وفيها اي في الاحاد المقبول وهو يجب العمل به عند الجمهور وفيها اي في المقبول وما يجب او هو ما يجب العمل به عند الجمهور لان الحديث اما مقبول واما مرتود الحديث او الذي يراد به او المعروف به خبر الاحاد اما مردود لا يعمل به ويرد واما مقبول يقبل ويعمل به وهذا بخلاف المتواتر لان المتواتر يقبل لانه تواتر مع تفصيل كما بينته في شرحه فقال وفيها المردود وهو لم وهو الذي لم يترجح صدقه المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو المتوتر لان هذا الاحاد او هذه الاحاريث الاحاد ترد لعدم ترجيح صدق المخبر به ربما يكون كذابا او متهما بالكذب بالكذب او ضعيف او سيء الحفظ جدا او منكر الحديث او غير ذلك متروك مثلا وغير ذلك من رتب الرواح عند اهل الحديث والاثر وينظر فيهم ويبحث ونسبر روايات الراوي وغير ذلك ويترجح لنا ان كان يقبل او لا قال فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحد ثم قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق ناقل أو أصل صفة الرد الرد وهو ثبوت كذب الناقل اولى ففصل هنا بقوله اما وجوب العمل بالمقبول وهو يقبل لاثبات صفه الناقل بهذا واما يكون مردود بسبب كذب الناقل هذا ثم قال فالأول يغلب على الظن ثبوت, ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيأخذ به الأول الذي وجب العمل بالمقبول يغلب أو يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر يظن بالخبر بأنه عليكم السلام ورحمة الله. ثابت لماذا؟ لأن الخبر أو المخبر به جاء بصدق في النقل جاء بصدق في النقل والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح فيطرح ولا يقبل فيطرح ولا يقبل والثالث إن, وجد إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد به فيه صفة توجب القبول والله أعلم هذا أيضا يبين انه ربما يأتي في الحديث او خبر الاحات قرينة تجعله فيه يقين كالمتواتر فيه يقين كالمتواتر قد تكلمت ان الامام ابن تيميا شيخ الاسلام ابن تيميا رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بين الامور التي بها يقبل خبر الأحاد وبين أن خبر الأحاد يعمل به ويوجب العمل به إذا كان هناك قرينة تجعله واجبا وقائما بذاته فهو كالمتواتر في القبول كالمتواتر في القبول ثم قال وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك خلافا لمن أبى ذلك ربما يأتي في خبر الآحاد أو هذه الأقسام التي يتكلم بها في اخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن تأتي قريرة تجعله مفيد للعلم النظري ومع هذه القرائن يتقوى مع هذه القرائن يتقوى لذلك قوله نعم نظرية وعلى يقع بهم العلم النظرية بقرائن على المختار فبعض أهل العلم قال بأن خبر الأحد يفيد العلم النظرية ولا يقع مفيدا للعلم اليقيني إلا بقارينة تؤكد ذلك وتبين ذلك وبعض أهل العلم كالكرابيسي وداود الظاهري والحارف المحاسبي ذهبوا إلى أن خبر الواحد إذا صح يوجب العلم وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله والراجح من كلام أهد العلم أنه يفيد العلم والعمل معا ومجرد أنه صح هذا الخبر كما بيّنته في المرة الماضية أنه يوجب العلم والعمل معا يوجب العلم والعمل معا فهو يفيد الظن إذا احتفت به القرآن. احتفت به القرآن طيب. والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عندهم كله ظني لكنه لا ينفي أن ما احتفت أو احتفى به أو منه بالقرائن أرجح مما خلى عنها ثم بين مبحثا مهما وقال والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء هو تلقي العلماء كتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتم فهذه الأمور أو من القرائن التي يحتفت بها أو احتفي بها خبر الآحاد لترجيحه ما أخرجه الشيخان في صحيحهما وهذه أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه الشيخان ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم آآ ما آآ كان على شرطهما ولم يخرجاه إلى غير ذلك من التفصيل فأعلى مراتب الصحيح أو القبول التي اعتمدها أهل العلم ما أخرجه, أخرجه الشيخان في صحيحهما لذلك لأن كما بين هنا ابن حجر رحمه الله جلالتهما في هذا الشأن وأنهما لهما مكانة عالية الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث وتلميذه مسلم وكما قال الدار قطني رحمه الله لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح وقد أثنى عليه أو عليهما جملة كبيرة من اهل العلم وع عارف عرف حقه حقهما الكبير والصغير الكبير والصغير وتلقى او تلقت الامه كتابيهما بالقبول بعد كتاب الله تبارك وتعالى فصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى البخاري ثم مسلم ثم مسلم وحتى قال ابن حجر وتلقى العلماء كتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده اقوى في افاده العلم من مجرد كثرة الطرق القاصره على التواتر هذه يعني فائده دائما تذكر في ان قبول الامه او قبول علماء الامه لكتاب أو لحديث أو لمسألة أو لحكم بقبول هذا وحده أقوى من أي, شيء آخر من أي شيء آخر ثم قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقذه أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما, وب وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح الاستحالة انه أو أن يفيد المتناقضان العلمي بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عاد ذلك في الإجماع حاصل على تسليم الصحة فهذا أيضا يبين أن هذين الكتابين لم يأت عليهم نقض من أحد الحفاظ وما كان من الدار رحمه الله مما تكلم عن بعض الأحاديث عند البقاري ومسلم وبيّن أهل العلم هذا الانتقاد وقد كان الانتقاد هذا في بعض وقد كانت أو كان هذا النقد في بعض الأحاديث الفروع وليست الأصول وهذا النقد كان أو في الصنعة الحديثية وليس في صحة الحديث من ضعفه كانت في الصنعة الحديثية وليس في صحة الحديث من ضعفه فالإجماع حاصل على تسليم صحته فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه منعناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزي والاجماع حاصل على ان لهما مزية فيما يرجع الى نفس الصحة فبين فبين الحافظ رحمه الله ان ما يدعونه من اتفاق وجوب العمل به اللهم فالحافظ رحمه الله بيّن بقوله فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه لأن الأصل في وجوب العمل بأنه يعمل على صحة ما يأتي من أخبار والصحيحين ما جاء فيهما من أحاديث فهي صحيحة ومعمول بها صحيحة ومعمول بها وليست هذه ليس هذه القاعدة تصح بشيء إذا قلنا بأن هناك شيء يوجب العمل وهو ليس صحيحا وهو ليس صحيحا ثم قال هلم من صرح بإفادتي ما خرجه الشيخان العلم ان بريه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني او الاسفرايني وهنا الحديث ابو عبد الله الحميدي وابو الفضل بن طاهر وغيره وغيرهما ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصحى الصحية أصحى الصحية نعم طيب هل الصوت واضح؟ ثم قال ويحتمل أن يقال المزيّة المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح بعض أهل العلم بيّنوا أن كما قلت أصح مراتب أو أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه الشيخين يعني ما على إخراجه فنرى حديثا يقال فيه اخرجه الشيخان او متفق عليه فهذا يعد اعلى مراتب الصحة لذلك يقولون بان المزي التي فيها توجب العمل والصحة للحديث او لخبر الاحاري الذي هو مخرج في الصحيحين بانه عرف عن الصحيحين ان ما فيهما الصح الصحيح الصح الصحيح وذلك لأن هذه الكتب اشترط مصن فيها ادخال الصحيح فقط ادخال الصحيح فقط سم قال ومنها المشهور اذا كانت له طرق متبينة سالمة من ضعف الروات والعلل ومنها المشهور كما بيّنت في المرة الماضية اه أن اه الآحاد ينقسم إلى عزيز وغريب ومشهور وهذه الأقسام كلها لا ترتقي إلى المتواثر لم تبلغ حد التواثر لذلك تندرج تحت الآحاد وكل قسم له تعريف خاص به فقال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سليمة من ضعف الرواة والعلالي فإن كان هذه الأحاريث المشهورة اصطلاحا التي قل عليها ثلاثة عن ثلاثة لم يبلغ حد التواتر يكون مشهورا إصطلاحيا وليس كالمشهور غير الإصطلاح الذي بيّنته قبل ذلك فإذا كان أو كانت طرقه متبينة ثالمة من ضعف الروات والعلل فهذا يكون مقبولا ويندرج تحت ما سبق من كلام ويندرج تحت ما سبق من كلام وممن صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك بضم الفاء وغيرهما ومنها المسلسل بالآئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم الحديث المسلسلي هو أيضا يندرج تحت الأحاد ومما عرف أن هناك قليل جدا من المسلسلات الصحيحة وربما تكاد أن تكون ليس هناك من المسلسلات الصحيح والمسلسل أكثره ضعيف وبغضيناه العلم ذلك أن أكثره ضعيف والمسلسل تكون هذه المسلسلات مرضية عن الرواه بصيغة معينة سواء كانت صيغة فعلية أو قولية يتشاركون فيها من مكان معين من السند إلى مكان آخر سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الكتاب او الى من بعده او غير ذلك وهنا اشترط بانه مسلسل بالائمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا يعني لو كان تفرد بهذا المسلسل الائمة حفاظ وثار عليه الذي يرويه احمد ابن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فأنه فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته لأن هذا الاسناد مالك عن نافع عن ابن عمر من الأسانيد أو السلاسل الذهابية وأضاف إليه الشافعي وأضاف إليه احمد ابن حنبل وهذا اصح الاثانيد الشفعي عن مالك عن, عن نافع عن ابن عمر عند البخاري رحمه الله فهو يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته ولأن ايضا فيهم من صفات القبول ما تستوجب قبول هؤلاء الأئمة أو هذا السند أو هذا المد ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهل ثم قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل وهذه فائدة في أن الذي يريد أن يبحث في الأسانيد والمتون ويعرف الفرق بين أخبار في فيما بينها ومن هذه الأمور أو الأنواع التي ذكرها كالمشهور والمسلسل وغير ذلك من ما يندرج تحت خبر لا بد أن يكون عالما بالحديث بمتنه وسنده متبحرا فيه وعارف بأحوال الرواه ومطلع على العلل الظاهرة والخفية فهذا الذي يستطيع أن ينظر في هذه الأحاديث ويعرف هل يحصل العلم منها أم لا ثم قال وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور والله أعلم ثم لخص كلامه وقال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثان بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ لانقطع بصدقه والله أعلم نعم طيب هل الصوت واضح؟ طيب خيروا ان شاء الله <تصفيق> لا عليكم الله ثم قال لأن هذا كله يعني تعتبر مراجعة لأننا بيّنت بعض من هذه الأنواع المشهور والعزيز والغريف في المرة الماضية لكن قلت يعني أراجع على ما مضى حتى يعني أجمع بين السابق واللاحق للإفادة للإفادة قال الحافظ رحمه الله ثم الغربة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع أي الصحابي ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه بان يكون التفرد في اثنائه كان يرويه عن الصحابي أكثر او الصحابي اكثر او اكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد هذا هو الفرد او الغرابه النسبيه او المطلقه فالذي يكون فيه أن الصحابية يكون في أول إسناده ويكون الحديث بعده غريبا يسمى بالغرابة المطلقة فيكون الغرابة في أصل السند وأصل السند هو الصحابي رضي الله عنه وهناك فرض نسبي وهو الذي يأتي في أثناء السند في منتصف السند بعد الصحابي قبل صاحب الكتاب أو غير ذلك فقال فالأول الفرض المطلق كحريث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان وقد تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح هذا هو الفرد المطلق ياتي التفرد من أصل السند والصحابي ويتفرع أو ينتشر بعد ذلك بهذا التفرد وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم في وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبارين أمثلة كثيرة لذلك وهنا يطلق أيضا على حديث النمى العمل بالنيات المشهور يقال فيه أنه فرد مطلق فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تفرد به وجاء بعده ثلاثة من تابعي وتابعي كبير وتابعي صغير وبينهما تابعي من الطبقة المتوسطة من الطبعي وبعضهم اتقل التابعي من طبقة الصحابة كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله عن ابن منده ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ابن من ده ان علقمه ابن ابن وقاص من الصحابه علقمه من الصحابه لكن العبره هنا انه من التابعين من كبار التابعين ما اخباركم لو فيكم طيب. يعني ان كان بعض الاخوة يعني يستدقلوا الكلام يعني ينبيه حتى يبسط ان شاء الله فهذا بالنسبه الى الفرد المطلق الفرد المطلق الثاني فرد النسبي سمي نسبي لكون التفرده فيه حصل بالنسبه الى شخص معين بالنسبه الى شخص معين ربما ياتي هذا التفرد او هذا او هذه الغرابه في اصل في منتصف السند لشخص معين تفرده به فاخذ عن اكثر من راو ثم تفرد به هو فقط ثم اخذ عنه اكثر من راو اخر فيكون التفرد هنا بالنسبة اليه هو فلذلك سمع نسبيا وهذا يقل, يقل اطلاق الفردية عليه يقل اطلاق الفردية عليه لانه ليس مثل الذي يكون في اصل سنده غريب او فرد ويطلق عليه الغريب يطلق عليه الغريب اما الفرد المطلق فيطلق عليه الفرد يعني اهل الحديث عليكم السلام عليكم غيروا بين كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال فقالوا بانا الذي يطلق عليه الفردية هو ما يسمى بالفرد المطلق الذي يأتي التفرد في أصل إثناله أي في الصحابي أما الفرد النسبي الذي يكون التفرد بنسبة إلى شخص معين سواء كان في في منتصف السند أو في أي موضع من السند فهذا يقل إطلاق الفردية عليه لذلك يسمى غريبا فإذا قلنا في حديث حريث فرد فهو المراد به الفرد المطلق واذا قلنا في حريث هذا حريث غريب فهو الفرد النسبي اي موضع التفرد في اي مكان او في اي طبقة من طبقات السند خلاف الصحابي خلاف الصحابي ثم قال هذا من حيث اطلاق الاسم عليهما وأما من حيث استعمالهما أو استعمالهم الفعل المشتق لا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرض به فلان يعني هو ضرب مثل وقال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل المنقطع والمرسل هل هما متغيران او لا المنقطع والمرسل المنقطع هو ما سقط في اثناء سنده راوين او اثنين على التوالي في اي موضع من موضع السند والمرسل هو قول التابعي قال النبي فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند اطلق الاسم واما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الارسال فقط فيقولون ارسله فلان سواء كان ذلك مرسلا او منقطعا وسأتي قول الفرق بين المنقطع والمرسل في حينه لكن معروف ان المنقطع اعم من المرسل لان المرسل قول التابعي قال النبي فربما سقط منه صحابي ربما سقط منه صحابيان ربما سقط منه تابعي وصحابي ربما سقط منه اكثر من تابعي فلذلك كانت المرسيل ضعيفة الا بعض الذي صرح به اهل الحديث من مرسيل بعد الصحابة كمرسيل ابن المسيب وغيرهم لكن أكثر المرسيل ضعيف وهو يدخل في الضعيف المنقطع أيضا ضعيف لأنه سقط في الإسناد وهو أعم من المرسل لذلك لو أطلق المنقطع ربما يشتمل على المرسل أما لو أطلق المرسل فالأصل أنه لا يشتمل على المنقطع وإن كان ربما يتسمى به لأنه سقط في الإسناد وهذا السقط لا يعرف من الذي سقطه لذلك بعض المحدثين غيروا وبعض المحدثين لم يغيروا بين هذا وذاك ثم قال ومن ثم أطلق غير واحد مما لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لم يغايرون بين المرسل والمقطع وليس كذلك لما حررناه وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم والنكتة في العلم هي المثائل المشكلة أي كلمة أو أي مثالة فيها إشكال يقولون هذه فيها نكتة كالنكت على ابن الصلاح لابن حجر أخرج بعض المثائل المشكلة على ابن, حجر على ابن الصلاح وقال النكت على ابن الصلاح فالنكتة معناها المثائل المشكلة التي يراد أن تفهم ثم بدأ في الحديث الصحيح وقال وخبر الآحاد بنقل عدل تام مذببت متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وننظر إلى ابن حجر رحمه الله أنه بدأ الحديث الصحيح بقوله وخبر الآحاد هنا إثوات منه رحمه الله بأن الحديث الصحيح لا بد أن يندرج تحت الآحاد فالذين يريدون أن يطعنوا في الآحاد وينفو خبر الآحاد بالعمل أو بالقبول أو غير ذلك فهؤلاء يريدون أن يردوا الأحاليث الصحيحة ولذلك جاء بقوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السندي غير معلل ولا شاذ فهو الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح أو قال هو الصحيح لذاته نعم وربما تاتي النكت بمعنى فائده لا يعني ربما تقول قد اعطانا الاستاذ اليوم نكته فبمعناها أنه أعطانا فائدة فربما تدخل في المسائل المشكلة والمسائل المشكلة لما تحل يخرج منها فوائد يخرج منها فوائد سأجعل إن شاء الله تعالى الحديث عن الحديث الصحيح في المرة القادمة أفضل حتى يعني ناخذ من اول الوقت في شرح الشروط الخمسة له فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح وأن يجعل هذا العمل في موازين حسنتنا ونتقبله منا